من الرحيم وكذلك أحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي لما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور اخوة الإيمان والإسلام نعيشوا مع نور الحق والإيمان مع المنزل على صدر المصطفى صلى الله عليه وسلم آياتهم بيناتهم من كتاب الله تبارك وتعالى يسوع علينا لكم العالم القرآني الإزاعي فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني على القارئ بالتحاد والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله على الموكين بمدينة القاهرة وتوصى نستمع الي في القرآن فجر يوم الجمعة ان شاء الله وفي قرآن الجمعة عبر اسير موجات التلفزيون المصري على القناة الاولى ندعو الله لو بالتوفيق لانا لكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا الله من الشيطان الرجيم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 Oh. Uh -huh. صد خُ فيل أو ف يشاء What is What? كل آمن بالله وما لا إكذب وكتبه ورسوله لَنُفَرِّقُ بَيْنَ أَعْدِمٍ مِنْ رَسُولِهِ But now. قالوا سمعنا وأطعنا وقالوا سمعنا وأطعنا وسُرَّا نكراً فما وَإِلَيْكَ المصر لا يكلف الله نفساً إلا هو أغفا لها ما كسبت وعلي ربنا لا يكلف الله لغدا إلا ربنا لا تؤاخذنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلها ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا ی. with love أنت مولانا فؤ. اقوا ها <تصفيق> <التصفيق> الله لا اعفا لا لا ناهي واعف الله لا الثورات والإنسان كفوا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عز。 in mm -hmm. love you كل من عند ربنا وما يذكر إلا than in أولئك هم وقود النار كذا بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله شديد العقاب قل <تصفيق> للذين كفروا ستغلبون وتؤشرون إلى جهنم ومئسا قد جاء لكم آية قد جاء لكم آية قد لكم آية لِلسَّفَاةِ أَطَلْتُ طَالِبًا في سبيل الله وَرَاكَ يَا قُوِيَّ in <laughs> <laughs> المآب صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزو قلوبنا بعد إذ ديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلق المعاد وهكذا اخت الإيمان والإسلام سمعنا من ايات الله البينات سلام علينا ذلكم العالم القراني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ بتحاد الإذاعوة في الجنب العربي والعالم الإسلامي كله المكن بمدينة القاهرة الازارة طالعا ورقة اربائية ادارة الحق سيد الدسوري واولاده المقيمين بسندوق مخازن الفرج الكبرى والخدمة المنتزة ادارة الحق سيد دياب المقيم بمركز مدينة سندوق سنستمع يوم الخميس ان شاء الله في فجر الجمعة لفضيلة القارئ الشيطة النوماني ويوم الجمعة عبر اسير موجات التلفزيون المصري على القناة الاولى في قرآن الجمعة ان شاء الله شكرا الله ساياكم جميعا